بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا العدو والعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 يثقوكم يقول لكم أعداؤهم ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ووَتْوَلَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعُوا مَرْحَمُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن براء من ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم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 لقد كان لكم فيهم أسلة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَلَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُمْ ما وده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبقو وتقصتو إليهم إن الله يحب المقصدين إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهه على إخراجكم أن تول وَمَن يَتَوَلَّهُمْ أئكم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم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 أنتم بني مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببغتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم